الرحمن الرحيم اهل فسجدوا الا ابليس من يا وخلقته من قال فابق منها فما يكون لك ان تتكبر فيها قال فابط منها فما يكون له. وسلهم الشيطان ليبذي لهما ما هوري عنهما कौन को لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبا Yeah آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعها أولئك al-funna hum fiha khali ونزعنا ما في خدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قسمتم لا ينالهم الله برحمه، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أن هم ونادى أصحاب النار أص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 لهوا ولعبا وغرض أمور الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجعلون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَأْمَطًا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ هَدْ يَوْمَنُونَ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق فعلنا من شفعاء فهلنا من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنام غير الذي كنا قد خسروا أنفسهم وظلانهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سته ايام ثم استوى على <تصفيق> <تصفيق> ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يطلوه حثيثا يغشي الليل النعا ويطلبه حتيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم توبوا ورجعوا انه لا يحب الموت ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاعها وادعوه خوفا إِنَّ رحمة الله قريب من المؤسنين حتى اذا اطلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به فأن ذَٰلِكَ النَّبِيُّ مَّا أَطَعْنَا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوعا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم نَظِيمٍ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب الله أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وألموا من الله ما لا تعلمون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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفرك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مَاهِينَ وَإِلَى آدٍ أَخَاهُمْ هودا قال يا قوم يابدوا الله ما لكم من إلهي نائر قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنرى في تفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاعة ولكني رسول من رب الله أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين اواجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إِذْ جعا لكم خلفاء من بعد قوم نوع وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئ ما يلنابد الله وحده ونذر ما كان يابد Can I be mad I قال قد وقع عليكم من ربكم لسو وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها سميتموها بِهَا مِنَ الصُّورِ <تصفيق> قَدْ ما كم من المتضررين؟ فأعذينا الغول الذين ما هو برحمتي من وقطعنا دابرا الذين كذبوا وقطعنا دابر الذين كذبوا لَنُبَيِّنَ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَقَطَعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَلَّفُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عذر الله ما لكم قد جَوَاعَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَا قَتُرُ لَكُمْ آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم واذكروا إل جاء لكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تَتَّخِذُونَ من سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْعِتُونَ الجبال بُيُوتًا تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون ¿Por oh, فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ورفعت قال لقومه أتتون الفحشة ما سبقكم بها من أعظم من العالمين. إنكم لثأتون الرجال شهواتا من دون النساء بل أنتم قوم ريفون وما كان نجا One man can do. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله ما افترينا على الله كذبا إن عذنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ قسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا فنفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملا الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لم يَرْنَوُ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف اساء على قوم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ من نبي إِلَّا أَخَرْنَا أَهْلَا إِلَّا بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ أَتَّى وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مس سأ أنا الضوء La pata y أفأمن أهل a mina luulko ay ti أوأمن أهل القرى أن يأتي لهم بأسنا وهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أغلوا نساء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوب تلك القرار قف عليك من أنبائها ولقد كذلك يطبع الله على قلوب What am I All وَلَنَنزَعَنَّ مِنْهُمُ الْفَأْذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ orido a قالوا أرده وأخاه وأرسل في المذائر عاشرين يأتوك بكل ساعر معظيم وجاء السحرة في العون قالوا إن لنا All oh, no. فَتَأَلَّمُونَ لَقُطِينَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا قَالِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمنا بآيات ربنا لما بنا أفرج علينا صبراً وتوافناً مسلمين، وقال. ويذرك وآلهتك. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله بَنِي الْمُتَّقِينَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَوْلِ أَنْتَ بَعْدِ مَا جئتنا قال وسعى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فيرض وكيف ولقد أخذنا Oh لفضيله إِنَّمَا My old Surah al I'm لما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتؤلكنا بما فعلت. سفهاء منا إني إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من لنزيد المؤسنين تبدل الذين ولموا منهم قولا لا إله What is the وَإِذْ أَنْخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِّن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وأشهدهم على أنفسهم أن استوب قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذلية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك صِلُ الْآيَاتِ وَلَا لَهُمْ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا فأتبعه الشيطان فكان منا ولو شِئْنَا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض والتماوى كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Ah, من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولاد وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْتِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لا إكهم إلا إن كيدي متين أولم يتفكوا ما بصاحبهم من إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوته والسماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قترب وأن قد اقترب آله فبأي حديث بعده يؤمنون من دين فلا هادي له ويأرغب في الطوانيم يا abys of the waves of MUH Thats Thus لا يجليها لوقتها إلا هو. تقول في السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بعض. يسألونك كأنك عفيف عنها. قل إِنَّمَا عِلْمُ قل لا لِنَفْسِي لنفسي وَلَا ولا ضرا مَا ما ولو كنت أعلم الغيب لاستجبت من الخير وما مسني السوء أنا إلا نذير وبشير لقومي هو الذي خلقكم من نفس وإذة وجعل منها زواء فَلَمَّا تَغْشَى أَمَلَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرُوتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَبَ دَعَوَ وتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهن نفرا ولا انفسهم يصورون وان تنتهوا فإذا هم مبصرون